يا ما ضحكت الدنيا ضحكت افراح يا ما بكيت من الفرح بعد الأحسان يا ما درفت معي على خردنا الضح يا ما نشاف أحضا على كف جان عيني جف النوم أيام وزاح بدت سهيرة تشد حوال إنسان انسان غال نوره في قلب صباح نبضني يحرك خاف جودام شريان في ليلة نشنا بهام وتراح بنيتي فيها الالم بتسكت اشعاع في الدنيا كم الصبح والطاح عنا الظروف تنفها شدها الوان غطت براءه حسنها تعاب وصياح على سرير فاقد حب وتحنان غطت براءت حسنها أتعب وصياح على سرير فاقد حب وتحنان صارت كما وردان فح غبرت الرياح وارتدنا ربي جل عنها مكان بدعوة صادقة بسجده والحاح وجمعنا مع علاجها سنه وقرآن رحلة ألم تمت أيام ما ترتاح تشكب كهلة لها ورب الأكوان قلبي بهذه واحلى من كل الفراح فرحة بزماني تشعل أمالي وتبان سميتها شجون يوم طيفها لاح بعد الشفا سميتها شعع الأكوان لم نظرت عيونها رتاح ورتاح كنها مطر اسقى ورود في بستان يوم الشفاها الباري نسرينها فاح والكل بارك لي والكل هنان الحمد لك يا ربي يا مبدي أرواح يا واحد تجزي الصبورين الاحسان واختامها ذكرن به المسك على النبت التسليم مع صوت لذان على النبت التسليم مع صوت لذان يا ما ضحكت ضح ويا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان يا ما درف دمعي على خدنا الضاح يا ما نشاف لحظة على كف وجان يا ما ضحكت بدنيتي ذي ضحكت يا ما بكيت من يا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان